الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيها الاخوه المؤمنون في هذه الحصة نقف عند صفات المتقين ونتدارسها وهي المذكورة في قول رب العالمين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 هم الفريق الاول الذي ذكر في فاتحه سوره البقره حيث بين الله تعالى موقف الناس من كتابه الحكيم وقد تقول ايها المستمع الكريم لما وصف هذا الفريق بالتقوى ولم يوصف بالايمان في مقابل وصف الفريقين الاخرين بالنفاق والكفران فإن الإيمان هو المقابل للكفر وللنفاق والجواب أن الإيمان عند أهل السنة وفي مقدمتهم سلف الأمة هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان لكن الأعمال وإن كانت من الإيمان فإن الناس فيها ليسوا في درجة واحدة بل هم مختلفون متفاوتون وهم مع ذلك ولكنهم مع هذا الاختلاف مؤمنون فآثر السياق وفضل وصف المتقين لأنه أخص من وصف المؤمنين والمتقون هم الذين يبتعدون عما يضرهم ويتجافونه هذا معنى التقوى في اللغة والمراد هنا هم الذين جعلوا بينهم وبين عقاب الله وعذابه وقايه تحفظهم منه ولا يتم ذلك إلا بفعل الطاعات واجتناب المعصيات فهؤلاء هؤلاء الذين هم المتقون هم الذين يعتبر هذا الكتاب الكريم هداية كاملة لهم أما دائرة الإيمان فإنها دائرة أوسع فإن لمن كان داخلها هداية أيضا في القرآن لكن اهتداء المتقين به أشمل وأعظم وفي اختيار لفظ التقوى في الشرع لاجتناب الضر في اختيار لفظ التقوى لاجتناب الضر الناشئ عن معصية الله إشارة عظيمة إلى أنه هو الضرر الأكبر وأن ما دونه من الأضرار الأخرى وإن وجب الاحتراز منها ولزم فإن أمرها اهون وبخاصة عند التزاحم والتدافع بين هذه وتلك ثم إن المتقين قد وصفوا بالإيمان بالغيب أي التصديق الجازم بما وراء المحسوس وهو ما لا تدركه الحواس كذات الله تعالى وملائكته والدار الآخرة وسائر ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سنته مما هو موجود أو واقع أو سيقع ومعلوم أن أركان الإيمان ستة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما في هذه الأركان من التفاصيل مما جاء به النقل المتواتر أو الخبر الصحيح كاشراط الساعة وعذاب القبر والصراط والميزان والشفاعة وخلود الموحدين في الجنة جنات النعيم وخلود الكفار في عذاب الجحيم والعلم بهذه الأمور لا يتلقى إلا من الوحي فلا سبيل لعلمه أو فلا سبيل لعلمها إلا النقل الصحيح فإن الغيب لا يعلمه إلا الله ومن ارتضى اطلاعه عليه من رسله كما قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فهذا هو الغيب الذي تصدر صفات المتقين لانه اساس الدين وركنه الركين والاعمال الظاهره اعمال البدن الظاهره من اقوال وافعال تجمع بين كونها ثمرات لهذا القسم وهو قسم الإيمان بالغيب فهي ثمرات له ودلالة عليه وترصيخ له في النفس وقد سمى علماء الأمة هذا القسم وهو قسم الاعتقاد عقيدة لأن المرأة ينبغي أن يكون جازما به مستيقنا إياه فليس هو مجرد كلمات تقال ولا تقاليد تتناقل وتتوارث وكل خلل يظهر في الجانب العملي كل خلل يظهر في الجانب العملي من تركه أو التقصير فيه ليس إلا انعكاسا لما يكون في العقيدة من اضطراب وشبهات ولذلك وجب أن يسبق الاهتمام بالعقيدة كل اهتمام وأن تحتل الصدارة في الدعوة إلى الله وهو الأمر الذي دأب عليه رسول الله عليهم الصلاة والسلام وقد قضى خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث عشرة سنة في مكة وهو يولي هذا الأمر كل العناية ولم ينزل عليه في مكة من التشريع العملي إلا القليل ومن ذلك أن الزكاة مفصلة ما فرضت في مكة وهكذا الصيام والحج إنما فرض ذلك في المدينة وهذا كتاب الله بين أيدينا ولو ذهبت توازن بين ما ذكر فيه من الأحكام العملية وما فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله والدعوة إلى توحيده وعبادته ودعائه وخوفه وخشيته والاستعداد للقائه وكونه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه يرفع ويخفض ويعز ويذل ويحيي ويميت لو ذهبت تستقرئ هذا ونحوه لوجدت الفارق كبيرا بين هذا وبين الأمور العملية وليس ذلك لعدم الاهتمام بالأعمال وبيان تفاصيلها فإن ذلك ولله الحمد محفوظ في السنة وبعض أحكامه في القرآن ليس ذلك لعدم الاهتمام بالأعمال وتفاصيلها بل لأن من عرف ربه حق المعرفة جد في البحث عن مراضيه ليفعلها ومساخطه ليجتنبها فما علمه منها عمل به وما جاهله سأل عنه ولما كان الإيمان بالغيب سرا مكتومة إذ أن باطن الإنسان من جملة الغيب لما كان الأمر كذلك وكانت الأعمال الظاهرة دليلا على هذا الباطن الخفي جاء وصف المتقين بإقامة الصلاة الصلاة هي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين وفيها يناجي العبد ربه وفيها تمام التذلل له والخضوع ونظرا لحاجة الإنسان الشديدة إليها في صلاحه واستقامته فرضها الله سبحانه وتعالى في اليوم خمس مرات خمس صلوات ولم يختلف المسلمون في عمل من الأعمال أن تركه كفر غير الصلاة لكن ينبغي ان تلاحظ معي ايها المستمع ان القران لم يذكر مجرد الصلاه بل ذكر اقامه الصلاه والفرق بينهما كبير فان الاتيان بصوره الصلاه من قيام وركوع وسجود وقراءه واذكار ونحوها امر مطلوب وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم صلوا كما رايتموني اصلي لكن هذا شيء وتعقل الصلاة والإتيان بروح الصلاة الذي هو الخشوع والحضور القلب بالتأمل والتدبر في قراءتها وأذكارها شيء آخر وإذا ذكر في القرآن إذا وجدت قول ربك سبحانه وتعالى في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أوجدت أو ربك سبحانه وتعالى في كتابه يأمرك أن تستعين بالصبر والصلاة واستعين بالصبر والصلاة إذا وجدت هذا فإن ما يراد بالصلاة هذه الصلاة التي تقيمها ذلك المعنى من الصلاة التي تقام قال الراغب رحمه الله في كتابه مفردات القرآن إقامة الصلاة توبيه حدودها وإدامتها وتخصيص الإقامة تنبيه على أنه لم يرد ايقاعها فقط ولهذا لم يأمر بالصلاة ولم يمدح بها إلا بلفظ الإقامة نحو أقيم الصلاة وقوله سبحانه وتعالى والمقيمين الصلاة وقوله سبحانه وتعالى والذين يقيمون الصلاة ولم يقل المصلي إلا في المنافقين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وذلك تنبيه على أن المصلين كثير والمقيمين لها قليل كما قال عمر رضي الله عنه الحاج قليل والركب كثير ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من صلى ركعتين مقبلا بقلبه على ربه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فذكر مع قوله صلى الإقبال بقلبه على الله تنبيها على معنى الإقامة وبذلك عظم ثوابه وكثير من الافعال التي حث الله على توفيه حقه ذكره بلفظ الاقامه كقوله سبحانه ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وقوله واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان هذه هي الصفة الثانية وهي إقامة الصلاة بعد الإيمان بالغيب والصفة الثالثة التي وصف بها المتقون هي قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون والرزق في اللغة هو النصيب والعطاء يصدق على ما كان منه حسيا أو معنويا وكل ما يصل إلى الإنسان من ذلك فإنه من الله تعالى فإنه هو الرزاق ذو القوة المتين وهو سبحانه خير الرازقين وقد قال وما من دابة وقد قال سبحانه وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وحيث ان الامر كذلك فان المنفي وحيث إن الأمر كذلك فإن المتقي ان المتقي يبذل بعض ماله في سبيل الله فما كان منه واجبا كالزكاه فهو حتم لازم وما كان منه تطوع فهو فضل وإحسان والله سبحانه وتعالى إنما أوجب أو شرع إنفاق بعض المال لا كل المال ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون وهو الذي استخلف العبد في المال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وفي الحديث القدسي قول الله تعالى يبن آدم أنفق أنفق عليك ووصف الإنفاق من أقوى علامات الإيمان بالغيب لأن حياة الناس مبنية على المعاوضات فمن أعطى لوجه الله وفي سبيل الله دل ذلك على صدق إيمانه وقوة يقينه والصدقة برهان كما جاء في الحديث فمن أعطى لوجه الله دل ذلك على صدق إيمانه وقوة يقينه بما عند الله من المثوبة والجزاء وكثير من الناس يأتون بضروب العبادات البدنية كالصلاة والصوم حتى إذا عرض لهم ما يقتضي بذل شيء من المال لله تعالى يمسكون ومجتمع المسلمين أيها الاخوه لا يستقيم بنيانه إذا لم يلتزم أفراده العبادات المالية كالتزامهم العبادات البدنية بل إن من أتى بالعبادة على الوجه الصحيح لا بد أن يلتزم فعل الأخرى كذلك هذه بعض صفات المتقين الذين لهم في القرآن هدى آمنوا بالغيب وأيقنوا بالآخرة فانبعثت جوارحهم للعمل وصدقت ظواهرهم بواطنهم فوصفوا بالرصوخ في الاهتداء على هدى من ربهم فكان لهم من الله أعظم الجزاء أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.